وأنكم اليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الا الضالخصام واذا تولى سعى في الارض يفسد فيها ويهلك الحوث والناس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة برثم فحسبه جهنم ولبيس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله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 إِنَّهُ لَكُم عَذَابٌ مُّبِينٌ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ فَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا من الغمام والملائكة وقضي لمر وإلى الله ترجع دموك فالبني إسرائيل كما أتيناهم من آية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 والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة تبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم وأنزل معهم الكتاب للحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم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 تدخلوا الجنمة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم, مستهم البأساء والضراء وذرزلوا وذلزنوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل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 كحابطا ما لهم في الدنيا ولا اخره وغلايك اصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم